السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف رب العالمين سيدنا مولانا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه الميامين ومن تبعهم باحسانا الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اهدنا واهدنا واغثنا تَقَبَّلْنَا الْقَبُولَ مِنَّا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يَقُولُ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَمُوا بَنِيَّ أَنَّ النَّاسَ أَبْنَاءُ بَآتِهِم وَنَسِيجُ أَنوَالِ زَمَانِهِم فَأَصْلِحُ النَّوْلَ بَنِيَّ تُجِيدُ عَلَيْهِ نَجِيَّا وَلَا تُمَكِّنُوا ظَاهِرَ الْمُرِيدِ مِنْ بَاطِنِهِ ولا تمكنوا ظاهر المريد من باطنه ولا تحكموا المظهر في المخبر ولا تجيفوا ولا تسدوا ولا تجيفوا فيكم أبواب الاحترام والعناية لمن ركت مظهره أو بذؤ منطقه أو غشي عقله ببعض ما هو عليه وليكن نظركم لما فيه لا إلى ما عليه أو ما يأتيه فإن المخبر قد يكذب الخبر كثيرا وعلموا بنيا وعملوا بنيا وعملوا واعملوا بنيا على بلوغ درجه ومقام يرحم الله فيه بكم من ظلمكم ولن تبلغوه بنيا الا بسعه المعرفه الواسلة الى الغواب الحق وعنه ويوم يربى احدكم بنيا عن الحق يكن به مع الخلق ومن كان بالحق مع الخلق أمنوا جنبه وانتظروا سيبه سيبه يعنى عطاءه لأن الحق بيده الخير فكونوا بني أداك خير ودعاك خير ومعالم خير ترفدون أحسن الرفب أي تعطون أحسن العطاء ويسترشد بكم أهدى الرشب على طريق الحق في غير مكنان تبلغ مراتب الصدقين من أهل الجنان وأعلموا بني أن من لم يقم, من لم يقم قيامه بالحق وأعلموا بني أن من لم يقم قيامه بالحق لم ينتفع أحد يلف إليه من خلقه ومن طوى قلبه على أحر الرسيس كان لكلامه في قلوب عباد الله مسيس الرسيس قال الغيظ والغضب ومن طوى قلبه على حر الرسيس الغيظ والرضب عنه كان بكلامه في قلوب عباد الله مسيس تاثير ووصيكم بنية وساة من عاين الحق وخبر الأمر أن تكرموا احبابكم وترعوا مريديكم على البعد والقرب وان تسيروا فيهم سيره الحق المنهود وجنبوهم بنية ما الفتن ومذاحب الاختبار ومروهم أن لا يختبروا الحق لا يختبروا الحق فإنه من فعل عديم الخلاق والخلاق هو الحظ والنصيب وليجدوا فيكم بني الساعة دائما ببسط الوجه وحسن الخلق واحرصوا أن لا ينام أي من بافكم على طوان على وأحسنوا لكل من ظن الخير بالطلب فإنه شاهد فلتكن شهادة حق وفي سبيل الحق ولا تردوها بإشراك طيب قوله وعلم بني أن الناس أبنأ بياتهم ونسيج أنوال زمانهم فأصلح النوله بني تجيد عليه النسج في هذه الفقرة يؤكد الشيخ المؤلف رضي الله عنه على أهمية صلاح البيئة التي يعيش فيها الإنسان وذلك لما تحدثه هذه البيئة من أثر على هذا الإنسان في سلوكه ومفاهيمه ومعملاته وعليه يجب على أهل التربية والإرشاد من المصلحين توفير وتهيئة البيئة الصالحه لمن يريدون إصلاحهم وإرشادهم حتى يعملوا في جو صحي وعافى، يعينهم على النجاح في مهمتهم أذن كيف قال المساجد معا؟ قال واحد من بعيد من المدينة محل زخوف الحياة وبريقة وأسواق و... ومحاسن ومخالب ومطاعم. يمشي الخلو الصي محلات ولا في كهربة ولا في أسباب حياة مريحة. يقعد بريد عشان يجيه قلبيه هده يجيه زون داير الله عزيز ما داير معه كده وكاده يهيئ قلبيه ويجيه نجاه يكون الناس دايرين سألنا الله عشان لما يكونوا من صف واحد يتعاونون ويكسروا بعضهم البعض الخير ويؤثروا بعضهم البعض يعني يؤثروا بعضهم على بعض في الخير نسبة الشر بجلد وعشان كده يعني التهيئه البيئه واختيار المكان المناسب والظروف المناسبه المحيطه بجو التربيه مهم شديد لان الناس اشبه بزمانهم منهم بابائهم كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه و فالشيخ رضي الله عنه يؤكد على أن البيئة والبلغ الطيب لا يخرج من راته والذي خوث لا يخرج إلا مكين إلا كيلة إلا والشيخ بعد ذلك يزود المصلحين من المرشدين يزودهم. ببعض الإرشادات وبعض النصائح في تعاملهم مع من يتولون تربيتهم وإرشادهم بعد وذلك بعد تتهيئ البيئة المناسبة يعني يديهم بعض النصائح بحكم خبرته بحكم معرفته بالأمر لأنه, لأنه يعتبره أحد أحد المستحين المشيدين الداعين إلى الله فقال في إرشاده ونصائحه بالمشايخ طبعا قال ولا تمكنه ظاهر المريد من باطنه ولا تحكم المظهر في المخبر ولا تمكن ظاهر المريد من باطنه الشيخ أو المرشد أو المربي قد يطعر الله على خبايا من طرف عليه سير هذا المستقشب ببصيرته يرسع الله على هذه الخبايا وهذه الخبايا والخفايا قد تكون مزايا وقد تكون خزايا مزايا إجابية وخزايا تربيا طبعا مجموعة تكاشف بها وتصغير اليه وتفشيه وتفشيها عليه لان اشاءها وابداها ان كان من المزايا قد يضيه ويفرح ويقول من زين الشيخ زافي اليمني وان كانت خزايا كمان اشاءها قد يشقيه ويجعله يقول اه كده خلي له لك انا ما عارف <تصفيق> وقام الامر كذلك ما هي فائدة آخر نبقى مع البشبوهنا ونمشي على جهاده ويلا ينفر يعد الإنسان بطبيعته إما فريخ فخور أو يؤوس كفور يعني قال هناك سورة ولئن أذق الإنسان منا رحمة ثم نجعلناه مم إنه لا يؤوس كفور ولئن أذقناه نعما أبعد الراء مسحت ول يقول لنا ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا عن الصالحات ولئن ما قلنا ألا إكرههم خلود أجر كبير فلا تمكن ظاهر المريد من باطنه يعني معناه خلي الحكاية لعل الله ينمي الخير ان كان خيرا في الباطن ويزيل الشر ان كان شرا في الباطن ومغير الأحوال يبدل الحال من حال احسن لاحسن او من ساء الى خير ولا تحكم المظهر في المخبره ولا تحكم المظهر في المخبره بالطبع لانه في المسألة العادي يقول لك المظاهر خدعاء ويتمضحن الإنسان بمظهره رب أشعة يعني في طمرين الطمر قاله هو ثوب الخلق تعب عن مهل حلب حلب تعب عن شديد مدفوع من كل باب لو أقسم على الله لا أبره فما تستغل المظاهر, المظاهر عشان كده هو رتكز في الجانب بشديد وقال, أه وقال أه ولا, ولا تحكموا المؤمنين باطني ولا تحكموا المظهر في المخبر صحيح وليكن هو لتليف فيكم ابواب الاحترام والعنايه لمن ركب ضغره او بدا منطقه او وشي عقله ببعض ما هو عليه وليكن نظركم لما فيه لا الى ما عليه او ما ياتي فيه فان المخبر قد يثيب الخبر قد الخبرة كثيرة. عشان كده على الا يحكم على من جاءه بحال مظهره الخارجي ان المواهب لا قلنا تكون دائما مخدعه وعلى المشي بان إلى الى الحال الذي فيه المريد ولا ولا يشغله الحال الذي عليه عن الحال الذي فيه وهذا ارسال من الشيخ الى النظر في الدوافع والمؤثرات لبعض التصرفات يعني قد يتصرف تصرف يقول كلام أو يسلك مسلك مدفوع بمؤسرات ودوافع فالفطن من فطن الى كيف الدوافع والمؤثرات التي انتجت هذا الاثر فهذا يحتاج الى او او حاج الحلم والاناة وعدم العدلة كما يحتاج الى الشراسة والشكمة ويجب المؤسرات يجب ان تتطرف من تطبر الارشاة والاسم يوم قال الله ي... ونجهل فوق جهل الجاهلين او خلاص خرب فلا بجد احيا عن يكون عنده حكمه مثل حكمه معل انا كان بيني وبينها في شعره اذا شدوها هذا الخيط واذا اخوا شدته ف... فبذلك يفترض في المرشد ان يتحلى بالحلم والاناقه والحكمه والشراسه والفطانه وهو الشيخ رضي الله عنه وابنائه الى بلوغ مقام عزيز المنال لا يبلغه الا الذين صبروا ودرجه لا يلقاها الا ذو حظ عظيم وهي درجه يرحم الله فيها الظالم بسبب من ظلمهم من العباد يعني معناها الظالم يظلم وظلم يعني يجلب له رحمة. لأن الذي ظلمه لا يظلمه إلا ومصدر الرحمة فحتى إذا أداه تكون النتيجة انتفاع كالشجرة المثمرة ترميها بالشجارة فترميها باكتمار ف... وذي طبعا درجة عزيزة وهي التي أشار الله اليها في سورة فصلة في قوله ولا تسر الحسنة ولا السيئه في دفع باللتي هي أحسن حتى اللي إذا كان جاءت هي أسوأ واخشا ائت كل لكل انعام ينبغي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم يلقاه وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا بحوض عظيم وهذا مقام لا ينال الا لمن اتسعت اخاف معرفته بربه فراه قائما بكل شيء ظاهرا في كل شيء ولا يتحقق هذا المقام الا لمن غاب في شهوده بربه عن كل شيء سوى الواحد الذي ليس كمثله شيء وليس معه شيء سبحانه وتعالى عما يصفون وهو شعار مثل هذا الرجل ادفع بالتي هي احسن نحن اعلم ما يصفون وقل للناس الحسنى وقل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان عدو مبينا فالذي يتعامل مع الاشياء والاحياء من حوله وإلى غافل عن ربه المحيمن وقيوم الذي قامت به السماوات والارض وكل شيء يخصي في اعتباره ربه هو ما يربي ربه وما ما يربي هواه وما يسدديه يعني لنفسه يقول الله يربي اعتباره ويربس رفيد ويبدأ نساء الدفاعين يشار الله غيفة تندد يشير دعاليه وحميه وديش عنا ما تنفع، فاا فلذلك طبعاً دي طبيعة بشرية كدة، شيء أنا هدايماً فم، ها؟ إنجز أو سيئة، إن سيئة ميثلها هي طبعاً جذب جزاء... يعني مقام بشرية، وممكن ب بشرية جات هو كويس على برضو على مستوى عدل لانه لأنه ما ما تعبد أو ظلم يعني مسمحين، سيئة بسيئة، لكن الذين يتعاملون مع الناس مع من حولهم. ويدعون باعتبارهم أن أنهم هم ومن يتعاملون معهم عباد الله وهو يتحرى في تعامله رضا الله طريقة التعامل تختلف و... والذين لا يغيبون عن شهود ربهم ولا يغفلون عن ما هم أهل البقاء بالله الحضور الدائم والشهود المقيم لا يكذب صفاءهم شيء ويصفوا بهم قدر كل شيء فلا يزور عنهم الا ما هو خير وهم الطوم لا يشقى بهم جليس اما من اشترك قلبه مره بشريه ومره ملائكيه ومره ذكر ومره رحله واختلط عمله فصار بعضه صالحا واخرى سيئه فربما يزور منه ما يتازع به الجليس ويشفى بسبب بعض العباد بحر من الزمان لانه في النهايه لما, لما نطفح الكالي يقول يا اخي ما انا في النهايه بشر يا اخي تعمل كبتير ياخي دورك ياخي دورك ياخي دورك ياخي دورك ياخي دورك ياخي دورك ياخي دورك لا زالت شنو في حدود ونفاق ودائره البشريه ومعذور طبعا يعني لكن اللي هم طاقه روحانيتهم على بشريتهم ونظرهم لربهم اكثر من نظرهم لما سواه بيل باقين بالله فلذلك يعني هم مصدر الخير لان الذي هم باقون به في صفاتهم وخلالهم واخلاقهم بيده الخير عشان كده دائما هم مصدر الخير يوصي الشيخ رضي الله عنه أبنائه بشدة أن يحسنوا إلى أحبابهم ويصيروا في توجيههم وإرشادهم بالشكمة والموعب والحسنة ولا سيما في أدب التعامل مع الله عز وجل حين التوجه له بالدعاء وقضاء الحوائج وتحقيق الأغراب فيجب عندها وده كثير لأنه معظم حتى علاقة الناس ومشائختهم ده بأغراب بعنا نشيل الشيخ، بدنا غرض الفلاني، المرور الفلاني، الشرف المثل الدنيء كله كده، وده غالب أحواله. عشان كده لا يمرون الأدب في هذا الجانب، لأن يغلب على أحوالهم هذا الحال. عشان كده إذا هم أخطأوا الأدب مع الله في هذا الحال الغالب عليهم مع شيوخهم، بوارم مخسرهم ليه كثير. وعشان كده حسب لما قالوا اوصيكم بني وصاة من عين الحق وخبر الأمر أن تكرموا احبابكم وتروا مريدكم على البعد والقرب وأن تكيروا فيهم فيه سيرة الحق الممهود وجنبوهم بني مدى الفتن ومداحد الاختبار وامرهم أن لا يختبروا الحق فانه من فعل عديم الخلاق هنا قوله وامرهم أن لا يختبروا الحق ده معناه شنو ايوه بمهناه وضحناه وبيناه عليها تقصد الحقي يعني هو الحاح المريد او العبد لما نجي لشيخه وتمسك بعين ما طلبه بعين ما طلبه من ربه في دعائه او سؤاله لشيخه اللي ترجع له للدعاء ويقول له لو حاجة من الحوائج بعينها دون إجمال في الطلب ودون تفوض الأمر في ذلك لله العليم الحكيم الخبير وهذا الفعل من قبيل استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير وفدلك من الجهل والحرمان ما لا يخفى لأن الخير إنما هو فيما اختاره الله ولا يكون أصلا إلا ما أراده الحق سبحانه في سابق علمه جل فعلا ولا يرد الله بالمؤمن إلا خيرا كما جاء في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما احسن ما قاله الشيخ عبد العزيز المهدي وهدى من من الادلاء والخبراء قال من لم يكن في دعائه تاركاً لاختياره راضيا باختيار الله عز وجل فهو مستدرك ممن قيل له قد حاجته فاني اكره ان اسمع صوته فان كان مع اختيار الحق تعالى لا مع اختياره لنفسه وهو الامر يربه فهو مجاب الا معطاه فالامور بخواتمها Ha, je Waar is? وده غياب على الناس كثير غياب شديد طوارق. بس ذل ممكن كشيء حاجب بي. بس بيقول حاجتي بعينه ما قدر ما قدر معناه الغياب ما قامته بعد أصلا حكايتهم خربان وما أدراه على أنه قضاؤها يمكن يكون فيه هلاك ذات مايل بدلا يفوض أمر لله باعتباره هو الأعلم والأرحم والأحكم وهو الرب هو ينقاد ويستسلم لربه مش يعني عيني <تصفيق> طب لا يطاوعه وما يطاوع حد يجمع علينا الشينه تفكير ودي كثيره والله الغرب والله الغرض ده ما يجيب والله باكي ده سكت على ده سكت اعمل ايه امبور والله ما ريتو هذا وهو ولا جاء عن الكلام هو غيري بيخري كده هو خلاص يجيب غرضه وشفتها ها الصحيح اقول شيء اللهم هذه الحياه الرسول صلى الله عليه وسلم قال تق الله واجمل في الطلب انت تطلب وفي نفس الوقت تخرج من اختيارك لنفسك وضربت استيار الله لك باعتباره هو الارحم والاعلم والاحكم هو كذلك بيه. ولأن نبيه السلام وهو الصالح والنصور قال لا يريد الله بالمؤمن إلا خير وأنت مؤمن لو لم تكن مؤمن لما توجهت لله بالدعاء يقضي حواجف أنت مؤمن بأنه هو فعال وهو قابل حجاء وهو النافع وهو طيب أنت مؤمن ومؤمن عليه النبيه السلام انه لا يريد الله بالمؤمن إلا خير <تصفيق> إذن وهو بيده الخير الخير كله بيدك النبي قال في دعاءه والشر ليس إليك يعني كون كنت تقترح مقترح فتعين حاجة طلب حسب مقاييسك العقير ضيق المحدود هو ده بس ما في غيره وتضيق منك جهالة فاني شاعة الصغير حسا عليك انت شا له في عندك ليه في حاجة وانت عارب كان جبتها ليه هو عجل أباك انش بيها الظلط فرناك بتفسير فراحة انت بتمزهم ابو خلم لا اكيد لما تعلمين عقبة الامر فليفترض الانسان ان يعني يتحقق معنى العبودية عند ترجوه الى الله بالدعاء في الدعاء وبعدين وكون الانسان يدعو بما لا يعلم عاقبه امره احد ذات ليك من عدب الدعاء ونورع عز وجل ادب الكبار حتى من الرسل من قولي العزم سيدنا نوح عليه السلام شوف في سورة فود. قال تدبر قول الله عز وجل في سورة فود على لسان عبده والنبيه سيدنا نوح عليه السلام وهو النبي المكرم الذي هو العز من أرصب قال رب إني, إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بإعلم إلا تغفلي وترحمني أخمي الخاسرين أشوف هذا الكلام من سيدنا نوح كان عقبه قول الله له ما هو قال ربي إني بني من أهلي وإن وعدك الحق أنت أحد أرحم الرحمن. قال إنه ليس من أهليك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك في علم إني أعيضك أن تكون من الجاهلين كيف <تصفيق> تأجيب الجودة الله ربه يبقى لك هو بدأت على أبوه ورحمته الأب وقلب الأب يعني قال له إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنفر حقه قال له إنه ليس من اهلك ويت ما من إنه عمل غير صالح الكفر يصطر النصر فلا تسألني لي ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين شفر وطوالي رجع وقال ربي إني أعوذ بك أن اسالك ما ليس به علم وإلا تغفلني وتحمي من الخاسرين أدرك وفهم عليه السلام معناه من من ادق وارقط المعاني في ادب الدعاء والضراعه الى الله سبحانه وتعالى اكيد احنا واعدوك ايه الواحد يخط له مشروع في راسه وخلاص ويجيثم مقاييسه الحق بك بك خريط وما لهش او كده يجده ويقول بك يا يهودا ده هو الهلاك يا اخوي الهلاك في موقفك الهالك داء افوض امرك لربك وانت حدود إدراكاته بقول إذا كان فيها خير ربنا يكمه وإلا يبدلني خيرا منه وأنا أبهوض أمري إلى الله والذي أفعله هو ما هو إلا امتثال لأمره بالأخذ بالأسباب ومن ضمن الأسباب أن الإنسان فجأة يتوجه إلى الله بالدعاء ويعمل وكذا لكن في النهاية ما يخش تدبير الحق عز وجل ولا في توجيه ما جرى به وصفق به الخضاء والقدر فعشان كده قال وجنبوهم بنيا ما زاد الفتن وامروهم الله يختلوا الحق فإنهم من فعل عدين الخلاق ذل محرومين والخلاق هو الحوض والنصيب فلذلك يعني لا بد لهم أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء وهم قد خرجوا من اختيارهم إلى اختيار ربهم فإن ذلك إن أعطوا عينما طلبوا خلال هو كذلك وإلا وإسمعات برضو يعرف على أم الإجابة حصلت وأنهم هم مجابين وإن لم يعطوهم الإجابة حصلت بصورة أفضل مما إن إتخذتها وبعدين إتلقاها تقول الحمد لله اللي تمت على هذا الوجه ربي أرحم وربي أحكم وربي أعلم كده وفهذا بخلي أول حاجة يخليك انت ذاتك علاقتك طوال مع الله وما الشيخ الا مرشد بينك وبين الله يدلك على الخيار الافضل ويدعو لك بلسان لم تعصه به وهو لسانك كما انك اذا دعوت له بلسانك يكون دعوت له بلسان لم يعفيه به شيء فيكون أقرب للإجابة، ودع المؤمن لأخيه وغير مستجاب، ومنه من التعاون على, على البر والتقوى، لكن القول كلها معلقة بربها وربها بحكمه وقضاءه، فيكون المسألة ما كويس ما في أي عكر ولا في مشاكل. ولا في نزاع ولا إبريقا من المريسة ولا نجاسة هذه الحكاية ربها وربها إن شاء قضاها إن شاء يجد الله على يد الامر فينفذ ويقضي الله أمره دونه فلا يستطيع له رده وتقربه من الله وجاهه من الحق وجاهه عند الحق لا يواطيه الحق في تغيير مليئات الخدم لما قال وجاه في الشهر حقي عنده في بسابة من الرسائل. طيب وهكذا يؤكد الشيخ رضي الله عنه وصيته لأبنائه بحسن, بحسن الأدب مع الله والإكرام والإحسان لكل من توجه إليهم يطلب ذلك وأحسن الظن فيهم بان لا يخيبوا رجاءه بل عليهم أن يكيبوا في الإحسان بقدر الإمكان لأن في ذلك شهادة خير لهم عند الله عند الحق وبين الخوف صيب والشيخ تحت عنوان الله الله بنية أرحامكم يقول الله والله والله بني في اعمامكم وعماتكم واخوالكم وخالاتكم ورنات الاخر ورنات الاخت والعافين من ذوي القربى الله, الله يعني اذكركم الله فانهم عهدي لكم فلا تضيعوه وقيوا كبارهم وارحموا صغارهم فانه ليس هناك فضل لكم عليهم بل هم الذين فضلوكم وقدموكم واوطؤوا اقدامكم اعتاب ابائهم وابائكم وبلغوكم حاجتكم في التاسي بلاباء بما اردتم واعنوكم بالحجم على ما طلبتم فاطلبوهم بنيه اذا طلبوا اعطوهم ان سألوا وابتدؤوهم ان لم يسالوا وليكن كل منكم بني لبيبا يفهم في الاشاره التي تغنيه من العباره فطبعا لانه يعني حسن مثلا الشيخ مثلا من المسايخ المرسدين والادله الى الله يتوفاه الله الى للأجوار جواره يأخوذ الى جواره يقوم الاخوان والاهل من بعدي يقع فيارهم على احدهم طيب ليقود المسيح الواصل الركب فاي واحد فيهم كان ممكن يكون في ذلك المكان الذي اختاروا فيها احدهم فهذا الذي اختاروه يعرف فضل هؤلاء عليه بأنهم هم الذين قدموه واقتضوه ليقوم رقع ابيهم أبيهم ليسلك طريقه ويسير سيرته فيهم وداء منهم عليه فضل ما ينساه لهم يعرفوا يذكروا لهم ما خطوه يقوم السبيد عليهم ويقول لهم اكتب اكتب فوقهم خدتهم تحت جديد <تصفح> تسمعوا كلامي وما تخرج على الامري يا <لا> اخوين احنا بجيبناك وختيناك وأوطأناك وأقدام أبئنا أبينا وأبيك وكان ممكن نختار غيرك لابد ان تحفظ الجميل ده وتعرف الفضل ده واذا كان هو تعمل بالروح ده احفظ المعنى ده بألاختك هو يستبد تسمع معهم وإن كان شيخ نفسه من جادون شو منو جاد وغيري أحتم من جماني أعرفها كمان هم جاد ما يساوي يفهمنا <تصفيق> يخسرون شكله يخسر فقال هؤلاء الأهل لأنه آه أقتلن زسر هاي فهو طبعا الشيخ عن بيوصي بيوصف طبعا لأنه هذه البشرية ربنا خلقها الإنسان من حيث هو إنسان يعني فلذلك فإذا حدثت نفسه لمشل هذه الأشياء يعرف من خلال وصية على أنه لا الأولى والاعصح أن تذكر هم فضلوك لكن ما تنسى في تقبيلهم لك فضلهم عليك بان قدموك وأيدوك وطف من حولك وشد من أدريك فلذلك هؤلاء مكافأت مكافأتهم مكافأتهم منك أن يعني تجيب مطالبهم وما تنتظر لما يطلبوه بالإشارة تفهم ما غيروا يعبروا ليه وحتى لو ما عملوا إشارة ولا عبارة التبلاق تعرف وتبتديهم بالنوال قبل السؤال كذبه يتكسبون وتألف قلوبهم حولك ويكون لك خير عوني وقال له سيدنا ف... من الوسل سنشد عبدك بأخيك المسكدة الجفاء الأنبياء ذلكم فما بال غيرهم من الناس شرب حكاين نعم وليكم كل منكم بنيا لبيبان يفهم يفهم بالإشارة التي بنيا عليكم يعني حيانا قد يكون شؤون واحدين خلاقهم كده يعني صلوه من قطعكم وحلموا عن من جهلوا بما بمرجعكم الله إن غضبو تردوهم بمرجعكم الله إن غضبو معناه بحكاية روتينية احيانا بحل المشاكل الدراهم مراهم تشتكي كل علة يوم قال حبيبة معلمة الفرصة على إبليس وهو في ترمي إن كان هنا فإن الانسان بني ليبلغ بالحلم والصبر وطول الاناه ما لا يبلغ بالقسوه والجزع والنزق والضيق والاقتراب عنه والعجل ولا تقفل بابا من دونهم الا حين عوراتكم الثلاث فانه يحق لكم ان تعملوا بما امر الحق كما يجب عليهم أن يلتجموا أمر الله ولا يأتوا لكم قبل صلاة الفجر إلا لضرورة ولا حين تبعون ثيابكم من الظهيرة ولا من بعد صلاة العشاء فهذه ثلاثة عورات لكم طوافون بعدها عليكم ولكن اخرجوا إليهم فيها إن كانت الضرورة ملحة والحاجة مالسة الضرورة أحكام ترفع لهم الضرورة تبيح المحظور لأن فود الحاجة اللي منطلبها عن وقتها كره كره على نقر وليسعكم بنيه في معامله العفاة يعني ما عندهم حاجة يعني محتاجين يعني قول الشاعر تراه إذا ما جئته متحللا كأنك توقيدي أنت الذي سائله يعني لا تضجر ولا يعني تكش ولا تكشر والشهر مما شوق والله قال الله عزيزا في جيت ليدي ما يبيجي أسر إلا يا لا لا لا لا, لا. <تصفيق> النؤت ذاته توقيدي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 لكن مما يتقيش وعيوله الله ينديده يقول شخصي صفر صاحب الله ما يديده إلا وعنده كده لأنه قراج وشك اللوب وعنده أعمل بنيه بما أغصى أخو بني أ أ أ أ أ أخو بني سفر أقول للمهلب في طوق قال إني أحب للرجل منكم أن يكون لفعله الفضل على لسانه وأكره للرجل منكم أن يكون للسانه الفضل على فعله يعني معناها سواء يعني بكلام نحن يعني الزول تنطق أفعاله ويسكس لتعامل أفعاله ولا تتحدث وهو الخمسة في الوحى ولا ينطق لكن مما الزول ينضم لا خلا خرب. خرب ولا يمسك احد أحد أحد منكم بني فضل ماله ولا فضل ثيابه ولا ظهره فإن العوده به على المحتاجين لأحمده فتعلموا بني ان ثيابكم على غيركم اجمل منها عليكم ووارفدكم سواكم ابقى منه عندكم الردى العطانه وعلموا ان انه ليس لكم من حطام الدنيا الا ما اكلتم فاكنيتم او تصدقتم فابقيت طبعا ده الحديث مش كده مسلم له قال يعني آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت او اكلت فافنيت او لبست فابليت وفي, وفي لفظ اخر يقول عبد ما مالي انما لهم من ماله ثلاث ما اكل فافنى او لبس فابلى أو أعطى فافتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس أها قول الشيخ رضي الله عنه والله الله يعني أذكركم الله بني أعمام في, في أعمامكم وعماتكم وأخوالكم قال أذكر الشيخ رضي الله عنه أبنائه صلى الله عليه وسلم برهم والإحسان إليهم قدر الوسع والطاقة ذلك لأن حقهم يزيد على حق غيرهم من أهل الإيمان والإسلام بحق القرارة والرشم الماسة ها يعني عندنا أوحاية دائرة البشرية والإنسانية دواء معاكلة الإيمان الاسلام معاه فيها آهاتي آه قراب ورحم لما زادوا من دوم زيادة فهم اولى كما ذكر ذلك ربنا في سورة الأحداث قال الله عز وجل النبي طبعا مقدم على النفس والأهل والمال والنافع المعين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وازواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعد ذلك أولى بعضهم اولى أولى ببعض في كتاب الله وهو الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمعايرين إلا أن تفعلوا إلى اوليائكم معروفا قال ذلك في الكتاب الصوره فيوصي الشيخ رضي الله عنه وابن الله سيما الخليفة منهم المقدم ده. أن يعرفوا لأرحامهم فضلهم وأنهم هم الذين قدموا على أنفسهم وشد من أعضلهم ونصرهم وأيدهم ليثبتوا ليثبتوا على نهج الآباء ويسيروا بهم سيرهم في الحياه فلا يرد لهم طلبا ولا يوصد دونهم بابا وليصبروا وليحتملوا في سبيل بذرهم كل جفاء وحدة قد تبذر من بعضهم وليتردوهم بما رزقهم الله من خير يالف قلوبهم ويشرح صدورهم ولا يضجر من خدمتهم وليظهروا البشاشه والفرح والبشر عند قضاء حوائجهم ولا يحريهم إلى صالح المسألة بل يكتف بالإشارة عن العبارة وليبادروهم بالنوال قبل السؤال وكل ذلك في هدوء ودون جلب أو ذكر بل في صمت وسكر حتى لا تعلم الشمال ما صنعت يمينهم خير المؤمن في دنياه ما قدمه لأخرى خيرك ما هو لقدام هذا الذي قدمته لقدام وصدق الله وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وعظم وقال الشيخ ألزم بنية الحزم والعقل مهما تقلب فيكم الأيام وخص الأيام اللي شفناها في جل بالله في اللي في عشان كده اسمه الوصية دي، دي وصية قال أهلها من علماء الجنة قال هذه الوصية العاملون بها دي العلماء الجنة ما علماء خارج هنا يعني الأصلهم ما شاء الله علمين السعر كسوم طوالي بخل الجنة آها قال والزموا بني الحزم والعزم مهما تقلب ديكم الأيام وليكن كتاب الله وسنة رسوله هزا ونورا لكم في كل طريق تسلكون مبتغن به وجه الله ورضاه فهما كتاب وسنة الورث الوصفى والصراط المستقيم والحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد فالزموهما فالزموهما بني تفقها فيهما أول حاجة عارف جاءت وعملا بما فقهتم وعملا بما فقهتم يعني فقه وعمل علم وعمل تكون من علماء الجنة آه طيب قال وتحروا بني الطاعات ولازموا الجماعات إنه لا صلاه لجال المسجد إلا في المسجد وما يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله برضو الطاعات في الجماعات افضل منها على الفراس مش يا من ذكرني في ملئن ذكرت في ملئن خير وتواصلوا بنية وأهليكم بالحق وتهادوا إلى الخير وتعاونوا على البر والثقوى وصلوا بعضكم بعضا وتعاطفوا فيما بينكم فإن ذلك ينمي الموادد ويثبت أصولها شوها يا معا إذا كان هناك في تمسك بكتاب الله والسنس ورسوله بعد فتح بهما وتطبيق لما فقهنا يعني بعد علم يتبعه عمل وحصلت المودة والتعاطف والرحمة فيما بيننا نتصل على كل الأزمات الأزمات التي تسبب فيها حكام ظلام ولا فواعات ولا جنات من الداخل ومن الخارج قالوا إحنا متمسكين بدء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرحمة والموده والتعاطف فيما بيننا، إن شاء الله حاجة قليلة يتقسموها ويتبادوا بعضهم البعض فيها تكافل، يعني ما فيش أثر ولا طمع ولا تكاره. أصلاً كل الأزمات الناس يتكافروا. هم ما في كلام. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يا يا أخي يمسوا أوراق السير وهم يخرجون للجهاد في سبيل الله يبنون أروعه. شوف الموده والرحمه بيناكم مع التمسك واحره النوابض وقوه خذ الكتاب بقوه شوف انتصروا على كل الافكار وبنوا دوله وحضاره حديث النحت كل الناس قال <تصفيق> يا لكن بس كيف الناس لكن طبعا الناس في سبيل في سبيل يعني توفير بعض الحاجات يقول الواحد يتنزل من بعض المبادئ والأسسيات الأخلاقية تجد بينها بينها. تجد عصام. المولى عز وجل في في في في سورة النحل قال من عمل صالحا من ذكرنا أنثى وهو مؤمن قال فلا نحيينه فلا نحيه فلا نحيينه حياة طيبة. فلا نحيّنهم حياة طيبة ولا نجزيّنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما كلام واضح. في كل الظروف. ما سنتي ما قال الله في ظروف عدل في ظروف رخاء في ظروف أمن في ظروف غنى لا في كل الظروف من عمل صالحة من ذكيناه وعمل صالح ياما من صالح ما هو في كتاب وسم ال والترحم والتواجد والتعاطف ما بيننا. لأنه صلاح جاءت البين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله من الصلاة والصيام شوه لشأن كده التواد التراحم والتعاطف فيما بين المسلمين المؤمنين المتمسكين بالعمل الصالح الذي تعلموه من كتاب الله وعامل به طوال ثمن وعد الله الذي لا يتخلف فلنحيينه حياة طيبة نعم ولا نجدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رغم أنفس غالينين أبوغات المنافقين الكفرة الفجرة رغم أنفسهم. تلوه وفي ووو هناك كما ذكر في نوحين حياة هنا ولا نجدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال وتواصل بنيا وأهلكم بالحصوة هذا إلى الخير وتعاونوا على الجيد والتقوى وصلوا بعضكم بعض وتعاطفوا فيما بينكم فإن ذلك ينمي المودة ويثبت أصولها وتهادوا بينكم يعني يهدي بعضكم بعضه وثاني برضه فيما بينكم أو, أو, أو تهادوا يعني قديم التهاديع نفهم هذا تحكم في إن الهدية تجيب المحبة هناك تهادو إلا خيري الهدايا كل واحد يهديثي أمتالي الخير وهنا تهادو مع الهدي وتعاهد بني العائلين والبائسين المعترين المعترين لن يتعرض يعني بلغ بهم الحاجة حتى تعرضوا بسؤال Hey it? فيما بينكم فإن الهدي تجيب المحضب وتعاهد بني العائلين والبائتين المؤترين من جيرانكم لأن للجار حق أو الله ووصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في السنين في مروة جابر ابن عبد الله ماذا لجبر الرسول من جار حتى ظننت أنه سيورثه وهذا كله تأكيد لحق الجوار فرع فرعه حقه. بني واعلموا فوق ذلك أن الجار شاهد يوم القيامة فأشهدوا من أنفسكم خيرا واصبروا للحقوق وإن استغرقت كل الفضل فإنه أرجع عقبة وأسمى ذكران إذا كان فضلك ذهب لتغنية الحقوق التي عليك إذا ما أحسن, أحسن إذا كان أفضل يعني وفيت الحقوق عليك التي عليك بما توفر لديك من فضي مال معناها المال خاتف في محل والظفط توظيف صحيح مين منك وإن استغرغ كل الله يعني غيره يقول خالص يا الرسيل خالص بيصف يصفر يا أخي ويصفر لكن هناك ما غطى الحقوق كلها وكل الواجبات التي عليك وفيتها فإذا وفيت وديثين اوفياء وابراهيم الذي وفى لما خلاص حشرت معه ما هو بديد الجديد <تصفيق> هذا الجديد ماشي كلام ولا حكي عشر امثاله هو يخليه ها هو ما هو وسير له حقوق وان سر كل الفضل فانه ارجى عاقبه واسماء ذكر واعرف بنيه بكل شنو في طاقه ترحم وعرفوا بنية لذوي الأسنان الكبارا من قرابتهم فضلهم وقدموهم ان كان تمت موقف فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان يهمه إعطاء السواك لأحد شباب الاسلام فجاءه الامر من ربي من الحق عز وجل كبر الكبير حرمه بلغت من الأهمية وحرز مقاما يقول في الحق تبارك وتعالى بحديث قصير إني لأستحي أن أعدل بالشيبة من عبادي يوم القيامة أو كما جاء في الآخر وحري بعباد الله أن يستحوا من التعرض لمن يستح الحق من تعذيبه يوم القيامة لا لشيء إلا لشيء بكي في رجالة جماعة آية سورة النحل الآية سببتة كيف يقول لكم عليها دي وفقنا الله في بها لا نخاف هما ولا هضما اصلا مدبر الأمر كريم من حيث لا تحتسب حل كل ما شئت له اكرمك بالعمل الصالح مع الايمان ترى حقيقه الايمان واسراره في قلبك خلاتك حققت الشرط من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحينه حياه مخيره ولا نجدينهم اجرهم بحسن ما يعملون <تصفيق> ومن العمل الطيبات والاعمال الصالحات ان تبتدي يومك بكتاب الله فليكن القران بنيا مفتاحا لكل يوم من ايامكم اول شيء تبدا يومك بكتاب الله وليكن اول ما تبدؤون به اذا اصححتم فانه صباح خير وبركه ونور كتاب الله وهو الى جانب ذلك حبر الله المكين الذي لا تنفصم عراه دون بلوغ الحق فتمسك به تأدب بأدابه أصلًا ما يقول الله جزء كثير أجزء كثير هذا لا يوجد ما كثير أجزء حيد أجزء مصحلي أجزء السفح أصلًا تغلي نح ما كان إن شاء الله شالين تعب بعدنا نقول لا استاذه راد مندح ولد ابي لانه خواطع كثيره ما ضروري الفهمه انت ما الا بفهم او بغير فهم القران بس تلزمك إذا كانت تفهم إذا قال الفهم لأيها لأ تقعد دور بالك طارق. الله يبعي شيئا تفهم فيه فهم ذات ما حصل ذات الذي لا تنقضي عجائبه الله يتمنى فيه وفهم إزاف يحتار فيك لكن كنين قمك شيء يفتح لك فيه بس بس و... ف... وهو إلاج عنه إدارك حول الله المتين الذي لا تنفطه معراه دون بلغ الحق فتمسك به تأذبا بأدابه وتقلقا بأخلاقه تأولا لمراميه وتحريا لمراضيه تأسو فيما تأتون من الأعمال بأدب الصالحين من آبائكم من سلفكم. بعدين يعني مع القرآن دم معاني. هذه المعاني هي في آيات الله. تجسده مجسد في خطى الصالحين وسيرهم. وإنت ما شاء الله من صالحين وزوجات صالحين وفيهم صالحة وأح أم فيها خير ما في ذلك من شك. هؤلاء الصالحين يجسدون آداب القرآن. واوامره ونواهيه وااخلاقه ومرابيه مرابيه بس شوفهم بيعملوا بده ايش تسوي ده ما هو عارفه يعني انا يعني بيخطئ لك خطى الاصلاح وقالوا الصلاح الصلاح يختصر خطى الاصلاح لان الصلاح دي يدام كده يعني أرسمش الايه وتفهمها وتفهمه شنو وقال فيها شنو و تشهده عمل كبيره واحرصوا بني أن تكونوا على اثري وشوف ربي الله عنه أرضه قال وحرسوا بنيعا أن تكونوا على أثري فإني والذي نفسي بيده فقد سلقت بكم من طريق الوصع لكم خير المها المهاد الذي أجد عاقبته الآن بردا وسلاما في مقام من مقامات الحق يرتد عنه طرف كبار أهل, أهل الولايات الحاسر والحمد لله ولا فخر وأما بنعمة ربك بحدد فاجتهدوا بنيعا في العمل الصالح وأوصي المقدمة في حياتي منكم وساة من شهد الأعيان على ما هي عليه أن يقيم الليل إلا قليلا نفه او لينقص منه قليلا او فليجد عليه وليركل القرآن تغطيلا لان الرخصة بنيا كلام بليل خليلين بعد عزائم في حق من تجرد الحق ثم ما مصر الغنم إنا الراعي راعي والذئم مترصد ام تحسب النذار كرامة الله من الهوان بحيث يعطيها النيام لا بنيا ان ست ساعات من الليل كافية ليأخذ الجسم حقه ليعطي الحق والروح حقهما وهما لا ينامان وراحاتهما الذكر والحضور مع الله فلتذهب بقية الليل إيفاء للحقوق العليا فإنها أخلد وأبقى فلا تركنوا بني للنوم في أيامكم فإن النوم للمشتاق بدء جفاء أن الجماعة المحب لا يلوم والعارف والعارف والعارف لا يلوم نعم الله قال فلا تركنوا بني للنوم في ايامكم فان النوم للمشتاق بدء جفاء نعم لان جماعه المحبه شو سيدكم محبنا؟ الله يا كل... نجوم الليل اشهدي على أبوكاي وتنخد ولو حاتيت وين محب ينوم ما محب ولا حاتي قال واحد جنيه يا جون الليل مدر يقوق يوقف المضوب فكثر الظلام قبائلا وشعوبا قد ألبس الأفق الرحيب ظلامه فبدت عيون النجم فيه ثقوبا. يا ليل يا كهف الأحبة كلهم من ينصر المتعذب المغلوبة شخصا ما هي في تصيلة رايعة به رايعة طيب واحرص بنيا أكلام لخليفته على أن يفتح بابك قبل طلوع الشمس وعند الإسفار الواضح فإن الرحمة والرزق يقسم ساعتها وقد يكون مع أول داخل عليك محتاجا أو مودعا فحرث أن تكون كما كنت لأن المحتاج يستطعم له الحق ومن أطعم الحق في أول يومه أطعمه الحق بقية يومه والمودع في رعاية الله وحفظه ومن ودع المودع ودعا له بخير كان معه في خير من الله أها شوف يوصي الشيخ رضي الله عنه وابناءه ان يبدأ كل يوم من أيامهم ويفتتحوه بلقاء مع ربهم وهم يتلون كلامه المنزل على نبيه المرسل رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم حتى ينالوا ما كتب لهم من الرحمه والهدى والنور ويأخذ حظهم من الخير والبركه والحفظ والرعاية بقيه يومهم وليجعلوا من معاني كتاب الله المتجسد في احوال وسير ابائهم خير ائثلوكن واعظم قدوه لهم ذلك لانهم الخبراء الادلاء الرحمن فاسال به خبيرا ووالد المؤلف رضي الله عنه شيخ الجيل الكسام في, في هذا الشعر قال شعرا جميلا يورده السيناسان والشهاده قال فذع امام محمدا وكتابه في سر لكن بصحبة عارف ليريك منهم حقائق الإقاني الشيخ شرط شرطريقي ومن يذر عنه فمرجعه إلى الشيخاني وتأكيدا لهذه المعاني وتحدثا من عمة الله عليه المؤلف عنه فرح الشيخ المؤلف رضي الله عنه أنه يعيش هذا المعنى واقعا ويجلس مرته بردا وسلامه في مقام من مقامات القرب الإلهي والولايه الحقة تتقاصر عنه أنظار كبار الأولياء وتعجز عن الوصول إليه وسبحان الله الذي يختص برحمته من يشاء ويعطي ما شاء لمن شاء وما كان عطاء ربك محظورا كل هذا لتأكيد ان ما وفقه الله إليه من طريق وسبيل من سبل الهدى هو الاقرب والأخضر ولله الحمد من قبل ومن بعده وحتى يلحق الخلق بالسلف ويستمر الطريق لاحبا. فاذا ساعة متصلا لا ينقطع باهله يوصي الشيخ المؤلف رضي الله عنه ابنه الوارث لمخانه من بعده والوصيه للجميع وان جاء الخطاب موجها للخليفه للاشعار باهميه الوصيه يقول واوصي المقدم في حياتي منكم وصاك من شهد الاعيان على ما هي عليه ما قالوا لنا شوف اين انا بجيب لك الخبر اليقين بعد شفت بها نيديه أن يقم الليل إلا قليلا نصفه أو لينقص منه قليلا أو فليدد عليه وليركز القرآن تغتيل لأن الرخصة الليل ده يماع في بداية أمر الإسلام كان فردا واجبا على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم والأمة حتى مضى حول وفي دولة ثمانية أشهر وكادت أقدام الصحابة أن تتفطأ من الانتفاخ لأنهم أي شيء أمرهم يطوال من مم... مم... مم... <تصفيق> وده في المال ما ينولع مني. والدا في سرقة من الزميل. ومن الليل إلا قي نصر ونصر من قيل حتى بعد ذلك في آخرة آخر المزممل نزل بعد مضيف رواية اثنا شهر وفي في رواية ثمانية شهور بعد ما قالوهم من الليل حتى علم أن سيخونهم فقرأوها تيستفين وقيموا الصلاة الرخص جات في كل مجيب لكن معروف ناشئة الليل أشد وطأ أشد وطأ قالوا معانيها ترسخ في القلوب وتحفر فيها شوفها يعني إن جاتك نفحة من محبة لله تبقى وتدنبوها جواك جاتك خوفة شعرة كده وأنت تبكي وتقرأ كتاب الله بالليل في نشأت الليل عن العمل المشخص في جاعة الليل البكية دي والشعرة دي تعتريك من وجه لآخر ما بتفارقك ما أنت في محلها ما ذي الشغل النهار شغل النهار كده سطحي لكن الليل ده جوه يصل اللحم الحي شد وطأم وأقوم وقيلة ولما انت تدرك كلام الله تلقاه مستقيم ومتطابق المعنى الذي تتلوه بلسانك مع قلبك وخاطرك يعني في انتجام مع الخواطر ومع, ومع اللسان الذي ينطق بالآيات البينات من كتاب الله من الصجيمات ما الغلب والتركش والقلب شوادي واللسان وادي لا لا لا في حضور في اجتماع للملكات من شئت لي جاء شد وطن وأقوى مخير فكان هو من العزائم لكن رحم الله الأمة فتجعلهم يرخص وفي حق النبي من العزائم إلى أنت الله، الله فشحة كده لأن الرخص أبني عزائم في حق من تجرد للحق فشوف ظل فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام. ورخصة ل... لأصحابه والأمته الحسب تباقاتهم فرؤوا بأسهل السلام علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض تكونون يفضل وآخرون يجاهدون في سيدي الله يقدر ظروفهم يقول لها في نهاية السؤال الأولى حصلها المزملة يعني ختامها الذي هو الرخص لأبعد عام من تطبيق العمل لقيام الذهب لما فيه ما, ما فيه يعني قال له لأن الرخص ابو ده عزائم متحق من, من تجرد للحق ثم ما, ما مصير الغنم إنا من راعي والذئم مترصد الشيطان منذ وعدين أم تحسب أن دار كرامة الله من الهوان بحيث عقيدها النيام إذن إنه الليل في الرلمين كاف الأحبة ومقيته لبلوغ كمال العبورية وتحقيق المصالح. للبقاء بعيدا خلف حجب الاستدلال فالناس كما قال امام القشيري رضي الله عنه في رساله في القشيري تعرفها لخص علماء الامه الى ثلاث اسماء قال والناس اما اصحاب نقل واثر او ارباب عقل وفكر وشيوخ هذه الطائفه لجال اللعبه ارتقوا فوق كل حاجه فوق كل هذا عمله يعني رقوا درجات فوق أهل النقل والأثر النقل والأثر يدخل فيه الكتاب والسنة يعني كآيات بينات وأمتن أحد صحيحة وبمستويات من المتفاوتة في الصحة يعني حفظ عليه أهل عقل وفكر بالصمت الأحكام من الفقهاء والعلماء الصنبط الأحكام من تلك المراجع ومن تلك النصوص والايات البينات دال ما سهل قال شيو هذه الطائفة ارتقوا وهذا هذا قصه قال ارتقوا إلى رزمة الشهود والعيات بالدوام على الأخلاص والتقوى ومواجهة الشرك والهوى وذلك عبر الليل المقام والذكر المدام والنهار المصام وإطعام الطعام وحسن الخلق مع الانام والأخد بما هو الأول على الدوام. فتحرروا وتخلصوا من قلق التقليد لغيرهم والجمود على ظهر النقل وأسر عقال العقل، وذلك بشهود رب المنة وصاحب الفضل الذي كانوا عنهم محجوبين بليل النفوس فزال عنهم حجاب ليل النفوس بحياء لياليهم في محراب القدوس فصاروا من أهل شهود والعيان والإيقان بعد أن قبعوا دهرا من الزمان في سجن الزمان الظنون وأسر الدليل والبرهان لكن بعد ذلك أسفر قجرهم فتآهلوا لإشارة عبادي بحقائق الإيقان ونور الفرقان ودلوا على الله الرحيم الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وقال قائلهم ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس سارجا والناس في سدة الظلام ونحن في ضوء النهار. عند الموسى أو الأربعة عند واحد منهم. لعله وصل إلى علم يقيني. ما له ما لعله ولعله وقيل وقال لا لا عجيب. يعني بعد ما جروا المتون دي وشروحة وعملوا بها ورفع عنهم الحجاب. فضلوا منا من الله الكريم الوهاب طوالي يجيهم طوالي الاختيار من الأقوال كثيرة متعددة قال وقال وقال كمسا مراتيري أشيل بيرضي الله تب في المحل ده بيجيهم طوالي الاختيار من هذه الأقوال ما من خارجها هم دين جديد ولا علمهم ده مصدر لأحكام جديدة لا خلاصة وعصارة لما في السنة والكتاب خلاصة وإشارة من الأقوال كده يجيبون من هنا يجيبون طوالة عديد قلت يا خليل إشارة طوالة سوي كده طوالة مجتمعين طوالة <تصفيق> فما عندهم بتاع قلتوا كده, كده إشارة طوالة بحسب الإشارة هو طوالة يعمل أد أخلي اللي المقحمة الله على بينا قالوا يا قومي كنت على بينه من الرب واتاني رحمه من عنده فاميت عليكم ارجوكم وهو انتم له ثم ما حجمه اه كل صرحه هذا وما ذا صار هم واضح وشي شوفه يعني بسيط من هذه الأقوال المتناثرة والخيارات المتعددة يختار لهم كأنه يقودهم أمامهم صلى الله عليه وسلم تهي ثاني ديام وجميع النجاح صاد عدو إلا وده كل بخضل الليل بألل ألسة لله يخوذ الليل شغل ده خاموس الليل لذا ليل. الليل فسيحون الليل الله جدا على الليل تبوطو دي. تبوطو دي. لذا نرى الشيخ المؤلف رضي يشدد في وصيته المقدم من بعده على أحياء إليه ليشريق بشهودي وشيء ربه يدعو الناس إلى الله على بصيرة مضيينة من أمره قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين كما يحري الشيخ المؤلف رضي اللهان خليفته من تأسى به الاستقبال استقبال أول النهار وعند الإسفار يومهم وأبوى بدونهم مفتحة لأنه وقت تقسيم الرحمة والأرزاق فالرحمة والبركة في البكور كما أنك استحى اليوم بعمل صالح من معروف تسديه وحاجة تقضيها لمحتاج ضمان لك بقية يومك ومشارة تأتيها من ربه بمثل ما قدمت من خير لغيره أو اليوم فكما تدين تدام والله لا يوضيع عجر من أحسنه عمله فلما جاء سيدنا موسى كلمه لما باثنت الى من خير فقير ف الخير الفقير وفعلا وجاه طوال بعد احدا تمشي على السحياء وبيت له بمأوى وعرسه وحالة وخلاص لا غرض خير كثير بس جاي جايه كده عشان ها؟ كان غا طوال فاعتوا فوالد طالب ربنا رسليه وشيده غير بانه الخضر جاي وقبله هو يعني جاي هربان من بقى سيفران ويتعقبوه وقتلله ونفسه ووين وللهك اللي بره وربنا فجاء وربنا ركله ذيل فتعتنى اليزودان وما بعد لا تندحر طبعا طبعاً أبوه شيخ كبير وكذا وما شاء الله عبدلبنى وقولوا جماعة كده حتى الكتاب الحاية كم كم واحد حتى يجي كانوا حتى كده فت فت فت ملذين يا رب انزل علينا من خير فقير هذا هو مفتاح الخير الدكتور وطوال من هناك طبعا ابو احاول يمكن يجي بده الله يلا <تصفيق> يا رزق يا خير وجهه خلاص تاجي خلاص يجيب زول تجيبه ايش الخبر شنو؟ هو يعني بيجي بأسف شاكل كتير خلاص عاشر سنين قاعدين ما شاء الله واهله وزوجته ونسبه ولا تان وأمانة أمانة بعد ده ما يسيبه ليس طويل يعني وشوف عمل بسيط لكنه شوف يعني ينتج عنه خير كثير يغير مجرا الحياة كلها الله الله يا ابو حميد كان طولت كلامي يا شيخ كلامك كان احلى الله حق زمانا وصل علينا كل امرنا وحدينا وثقي اجماس كلام حلو كدي منك من من ارباب القلوب ما شاء الله اللهم صل على سيدنا النبي واسبغ فضلك يا سبحان ربك الحمد لله على ما انا خلاص كل حاجه خلصت انا انا انا ما حكي لي على شماله والله ما انا خلاص شكلك